وَإذاخُُ شَِّ سُكَانوا لَهُم أَعذَ أَوْ وَكَانوا بِعبَادَتِهِمْ كَافِرِ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال أَمْ يَقول نَفر أَمْ يقول نَف قُْ إنِتَرَيتهُ فَلاةَم لكَ ل مِنَ اللهَّهِ شَي قُْ إْتَرتُ فَةَ لكَلي مِلَ الَّ شَي هوأَ بماتُ فيِي غُونَ فيِي هو تَّ بِماتُ فيِي غون في كَفَابِ شَعيدَ بَم وَبَْك كَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَزَيَّنَّاهُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنتُ بِدَعَاءٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ قُلْ مَا كُنتُ بدعا من الرسل وما إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد قل أوأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وبشرى قل لسانا عربيا لينذوا الذين ظلموا وبشرى للمسئين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله لَّنْ يَخْفَفَنَّ عَنْهُمُ الْخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فيها